بلادنا بلادنا الحره يوم نضبتنا الكبرى نضبتنا الكبرى فخر بلادنا بلادنا يوم نضبتنا الكبرى نضبتنا الكبرى ايه لو شو تشوف في رواد الثوره اقرب الفلاح يملك أطيانه والعامل مصنعه على الفلاح يملك أطيانه والعامل مصنعه على واللي غدر بالشعب وخانه قالوا الشعب مكانك بره بره بره بره بره اقره وشوف وانت تشوف اقره كتاب الصورة اقره لجنا الحره يوم نضتنا الكبارا بدنا الخبره فخر لجنا فربنا الحره يوم نضتنا الكبارا بدنا الخبره شوف وانت تشوف اقرأ كتاب الصورة اقرأ يوم ورا يوم بنشيد مصنع والعمال تصنع وتجمع يوم ورا يوم بنشيد مصنع والعمال تصنع وتجمع والفلاح في أرضه بي والزرع والأرض البور صباحة خضرة خضرة خضرة خضرة خضرة اقرأ وشوف وانت تشوف اقرأ كتاب السورة اقرأ لبلدنا بلدنا الحره يوم نهددنا الكبرى الحره يوم نضتنا الكبرى نضتنا الكبرى ارى وشوف وانت تشوف اردت بالصورة اقرأ وقانلنا دام الكبلتنا والسد بتبني سواعدنا وقانلنا دام الكبلتنا والسد بتبني سواعدنا ومصانع ان حد إدنى والبترول في بلدنا بكسرة البترول في بلدنا بكسرة اقرأ وشوف وانت تشوف اقرأ كتاب الصورة اقرأ فخر بلدن بلدن الحرة يمهدتنا الكبرى نهدتنا الكبرى فخر بلدن بلدن الحرة يمهدتنا الكبرى نهدتنا الكبرى اقرأ وشوف وانت تشوف اقرأ كتاب الصورة اقرأ